بسم الله الرحمن الرحيم القارعة من قارعة وما أدرك من قارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازين Amen. Mm -hmm.